الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذي أنعمت عليه غير طوبى على الذين آمنوا وعملوا في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لآيات لولي الالباب الذين يذكرون الله قياما ونيا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلق هذا باطلا فسبح بحملك فقنا عذاب النار ربنا كانت تدخلنا رزق قد اخزيذا وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي لمن أم امنوا بربهم ام انتم بربكم فامنا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 لا اضيع عمل عاملكم ان لا اضيع عمل عامل ان من ذكر او انثى فذكر او انثى فذلك الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في السبيل وقاتلوا واقتلو وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَكِفْرًا عَن سَيِّئَاتِهِ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها ثوابا ثوابا مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا شَوَاءً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ عنده السواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم بأواهم جهن وبئس المهاد لكن الذين اتقوا تحتي الأمنار خالدين خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن الأهل الكتاب لمن يؤهل بالله وما أنزل إليكم وما أنزل وما أنزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله زمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا واجدقوا الله لعلكم تصلحون